وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أي أتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية فيه سكينة من ربك وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم